uh -oh. I uh -huh. بل لا تكرمون اليتين من لیل و بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين تعبون المال حبا جما كل إذا دك الأرض دك أن دكوا يا ربي صلى الله عليه وسلم. إذا دكت الأرض دكت دكت Hi oh, yeah. to